آلَيۡكُمۡ أَرَآىتُمۡ إِن كُنتُمۡ قُوَّانَ ۖ تُمِرُّونَ مِن رَّبِّكُمْ وَآتَانِي مِن نُّورٍ مَّ وا افني منو غرحمتن فميا فرني من الله ان ضعيتو انى قاي துகி தூனி கயசி மயா கிஹு أذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فارغ فأقهروها فقالت ما في بكم سلام ستم ان ذلك عبدنا y